إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وَجُوهَكُمْ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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْهُلِكَ أن قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْنِي رَأَى وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما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 فإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مقنولة الى عنقك ولا كل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا آخرة في جهنم مل من مدحورا أفأصبحوا ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناسا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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معدوها عذاب شديد كان ذلك في الكتاب مسحورا.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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبريس قال أسجد لمن خلق تقينا قال أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم الْقِيَامَةِ, إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا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 وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْقَطَ عَتَمْنُهُ بِصَوْتِكَ وَأَجِلَ بَعْلَيْهِمْ وَأَجِلَ بَعْلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف لكم جانب البر أو, أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه دارة أخرى فيرسل عليكم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 وإِنَّكَ أَدُولَ يَفْتِنُونَكَ عَلَى الَّذِينَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْسَبَتْنَاكَ لَقَدْ كَتَتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا مصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وناب جانبه واذا مسه الشر كان يوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا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 فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة للنخيل وعنب فتفجر الأنهار, فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من صخر او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب, السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأضرقناه ومن معه جميعا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 الذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذاننا في الكهف سلين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحضار ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهو بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إثقام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون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 فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إِذًا أَبَدًا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا وما أظن الس صَائِمًا وَلَإِرُودِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُ مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ ويشرك بربي أحدا ولولا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 تصيرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا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 خلق السماوات والأرض وناخذ القاصم وما كنت المضلين عبادا ويوم يقول آدوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موقرا وقال المجرمون النار فظنوا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 هم الهدى ويستغفرون ربهم ويستغفرون ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا وآياتي وما انذر وسوا ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم انكنا ان يفقهوا وفيه اذال وقر و ان تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا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 حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما, حوتهما فاتخذ سريله في البحر سرابا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا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 لَمْ نَهُنِ اللَّدُنَ عِلْمًا قَالَ لَهُ موسى هل أتبعك على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 قتلها قال قتلته نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا